من نسيتك لا ولا لحظه نسيت ومن نسيتك وشو يعني لي سنه شلون بنسى من على الدنيا ضيعت يكفي انكتب في إنك لحظات العنا ضق كل الكون في عيني وجيت يعلم الله تو ما ذقت الهنا انت كل الناس في عيني ولات تعرف ان القلب بالحب اغتنا من بينك يا الناس في قربك رضيت صرت في عمري مثل شوق الضنى وانت يا عمري لا منك دعت جوكي قلبي تاسبقها لحظت هنا فانتين سمعنا مصيب القلب يا روحي حكيت انت في الدنيا حياتي والمنى يا عديل الروح مثلك ما رأيت يرسم البسمه ولو العنى. أنت نور الصبح وحلام المبيت أنت أغضى من سكن موحي وجنى يكفي إنه في حضورك لا حيات وفي غيابك كل من حولي فنى ما نزيتك لا ولا لحظة نسيت و نسيت وشو يعني لساننا نسينا على الدنيا بعيد يكفي انك تنسى لحظات العالم